وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. المرة اللي فاتت انتهينا من قصة من عائشة في الكلام عن وفاة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وإن شاء الله يعني فضلنا خمس لقاءات في دروس أمهات المؤمنين رضي الله عنهن جميعا فالليلة نلتقي مع حفصة بنت عمر لو حبينا نجمع مناطق امنا حفصة كلها في جملتين نقول حقا حتى بس نقول انها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم واجنة فاروق الامة عمر بن الخطاب كفاة ولا مش كفاة اظن كفاة يعني نقارينا ان اعرضنا ان احنا نجمع كل امنا لكن عموما احنا سنسترسل في بعض مناطق امنا ونشوف الشجرة والجميلة التي نشأت فيها تلك الظهرة الغالية حفصة بنت عمر رضي الله عنهما سيدنا عمر بن الخطاب كان أبا لحفصة وقد قال صلى الله عليه وسلم عن سيدنا عمر كما عند التمليل بسند صحيح اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليه منهم عمر بن شامل هو أبو جه وعمر بن خطاب فكان أحبهما عمر بن خطاب فاسلم عمر وكفر أبو جه دلالة على أني أحب الاثنين إلى الله عزاله من عمر بن خطاب وقال صلى الله عليه وسلم عن عمر اللي هو أبو حفصة قال صلى الله عليه وسلم إن الله جعل الحق على قلب ولسان عمر رضي الله عن وارضاه وعند أحمد تلمزيل بسند صحيح كانت جملة يعني سبتان هذا الكلام ان النبع اسلام يزكي رجلا لهذه التسكية الغالية قال صلى الله عليه وسلم لو كان نبي بعدي لكان عمر الكلام ده يخلي اي انسان او اي اخر ما يقاسش من نفسه سيدنا عمر شوف عدائه للإسلام كان عمل ازايكم؟ يعني سيدنا عمر كان أشد الناس وفقة على الإسلام والمسلمين وعرغم من ذلك يوم النبع السلام بعد ما يسرم عمر ويفعل كل هذا الخير لخدمة دين الله عز وجل يوم النبع السلام يقول لو كان نبي بعدي لكان عمر. بعد بعد عداه ده كله لا لو كان نبي بعد يبقى سيدنا عمر رضى الله عنه ورضاه عمر الذي قال وافقت ربي في ثلاث وافقت ربي في ثلاث ثلاث حاجات قالها سيدنا عمر ونزل القرآن تصديقا بكلامه رضى الله عنه ورضاه في مقام إبراهيم وفي الحجاب و الحافظ ابن حجر بيعلق على الكلام ده تعالوا جميل جدا بيقول والأصل وافقني ربي مش وافقت ربي لا وافقني ربي لا فأنزل القرآن على وفق ما رأيت لكن رعاية للأدب شوف أدب الصحاضة مع ربنا سبحانه وتعالى رعاية للأدب قال وافقت ربي ما قالش وافقني ربي سبحانه وتعالى فأسند الموافقة إلى نفس عمر بن الخطاب الذي كانت الشياطين تفر منه رضي الله عنه وارضاه كما قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين ايهن يا ابن الخطاب والذي نفسي بيدي ما لقيق الشيطان سالكا فجًا إلا سلك فجًا غير فجك شو بقى كل الصفات وال إن شاء الله نتكلم حنا سبع عمر ده سبع عمر بقى ان شاء الله لما يجي ال... في سلسلة عاملينها اسمها سلسلة العشر المبشرون بالجنة وفي سلسلة تانية اسمها الاربعون المبشرون بالجنة في العشر المبشرون بالجنة أنا تناول سير سيدنا عمر وتشوف بقى عزة الإسلام والمسلمين. في عهد سيدنا عمر رضي الله عن ورضاه يبدوت ابو حفصة رضي الله عن ورضاه عمها هو زيد بن الخطاب اللي هو اخو عمر بن الخطاب زيد بن الخطاب شهد بدرا وشهد كل المشاهد الغزوات حتى قتل شهيدا في يوم اليمامة وكان عمر بن الخطاب اذا ذكر زيدا يقول سبقني الى الحسنيين اسلم قبلي واستشهد قبلي اذا سيدنا عمر كان عادتنا يموت شهيد ايوه طبعا لما نبع الاسلام كان زيدنا عمر واقف معه على جبل أحد أو حراب على اختلف الروايات فاهتز الجبل, اهتز الجبل ليه؟ حبا للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه هو الجبل كان بيحبهم أيوة النبي الاسلام مش قال ليه أحد جبل يحبنا ونحبه نحن الجبل له إحساس يحب به النبي صلى الله عليه وسلم فلما اهتز الجبل فرحا بالنبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر ومن معهم فقال صلى الله عليه وسلم أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدا أبي هو وأمي صلى الله عليه واله وسلم أهو ذا زيد بن الخطاب قال عنه عمر استبقاني إلى الحسنين أسلم قبل والسوش دايه قبل وكان عمر يقول ما هبت الصبا أي ريح الصبا إلا وذكرتني زيد بن الخطاب طب أم سيدة حفصة مين اللي هي زينب بنت مضعون اللي هي أخت عثمان بن مضعون يبقى عثمان بن مضعون يبقى ايه مين هو عثمان بن مضعون الذي عندما توفيه صحابين جليل طبعا لما توفيه دخل عليه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم فقبله بين, بين عينيه ثم سال الدموع النبي صلى الله عليه وسلم على خد عثمان بن مضعون كما عند ترميديه باسم الحسن وأول واحد دفن في البقيع من عثمان بن مضعون أول واحد دفن في البقيع عليه السلام كما ثبت في الحديث أنه قال أول من تمشق عنه الأرض يوم القيامة أنا ومعي ضفناء البقيع يبأ أول ما تنشق الأرض يوم اليوم عن حبيبك ما تصل عليه صلى الله عليه وسلم ومع من بقى حوالينه كده? دفناء البخيع عشان كده النبع السلام كان يوصي دائما بان انت تعيش في المدينة وتموت في المدينة يقول صلى الله عليه وسلم إن استطعت ألا تموت إلا في المدينة ففعل فإني أشفع لمن يموت به عايز النبع السلام ليش فعل من أسباب الشفاعة أسباب الشفاعة كثير جدا طبعا يعني من ضمن أسباب الشفاعة أن تموت موحدا لله عز وجل كما قال صلى الله عليه وسلم وإنها نائلة عن الشفاعة وإنها نائلة إن شاء الله تعالى من مات لا يشرب بالله شيء وبرー度 من أسباب الشفاعة أن تصلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم عشرا حين تصبح وعشرا حين تمسي قال صلى الله عليه وسلم من صلى علي حين يصبح عشرا وحين ينسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة وثبت أيضا في الصحيح عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه فإنه من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة ثم سألوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي أو لا تبتغى إلا لعبد وأرجو أن أكون أنا هو بل هو هو صلى الله عليه وسلم طيب فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعته يوم القيامة يبقى هذه أربع أسباب من إيه من أسباب الحصول على شفاعتنا العسلامة فأول من دفن في البقيع من عثمان بن مضعون اللي هو خال أمينة حفصة رضي الله عنها أرضاه وهو برضه لما مات عثمان بن مضعون كما عند أحمد بن سند الحسن بعدها ماتت بنت النبي عليه السلام فقال صلى الله عليه وسلم ومرحين تفنوها قال الحق بسلفنا الخير عثمان بن مضعون رضي الله عنه أرضاه نبارك بس الشجرة التي نشأت فيها ايه أمينة حفصة رضي الله عنها أرضاه عمتها مين بقى عمتها فاطمة بنت الخطاب اللي اخت عمر فاطمة بنت الخطاب من السابقات الي الاسلام زوجها مين يا شباب سعيد بن زيد دا واحد من 10 مباشرين بالجنة خيل ده يعني جوز عمتها واحد من 10 الذين ايه بوشولوا بالجنة وابوها برضو من 10 مباشرين بالجنة سعيد بن زيد ابوه مين؟ زيد بن عمرو بن نفاي اللي هو مين؟ الذي مات على الحنيفية وكان كما جاء في الحديث الذي رواه أحمد بإسناد حسن أن سعيد بن زيد اللي هو ابن زيد بن عمر بن نفيل وعمر بن الخطاب الاثنين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله أنا استغفر لزيد بن عمر بن نفيل قال أجل فإنه يبعث يوم القيامة أمة واحدة رضي الله عنه وارضاه شو بقى بشهادة من, من حبيبك ما تصلى عليه؟ صلى الله عليه وسلم طيب الأخوها من بار أخو سيدة حفصة أخوها العابد الزاهد التقيي الورع النقي العالم الجليل عبد الله ابن عمر ابن الخطاب الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل وفي الصحيحين أيضا قال عنه صلى الله عليه وسلم إن عبد الله رجل صالح وقالت عنه أمنا عائشة رضي الله عنها ما رأيت أحدا ألزم للأمر الأول سنة عليه السلام من عبد الله ابن عمر ايه رأيك في الأسرة الكريمة دي؟ بالله عليك انت لو نشأت في أسرة بالمنظر ازاي إزاي؟ شكلك ايه لو أخت نشأت في أسرة المنظر ده أخلاقيتها تبقى ايه دينها يبقى ايه يعني أنا مش مش قادر أتخيل كيف ينشأ الإنسان في أسرة المنظر ده ولا ولا يخرج طقيا نقيا ورعا لازم يطلع كده وطلمت طربة طيبة لابد أن ينشأ الإنسان طيبا مباركا. إمتى تولدت أمنا حفصة؟ رضى الله عنها ورضاه قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بخمس سنوات. لما كانت قريش بتجدد او بتعيد بناءه تجدد بناء الكعبة لما حصلت المشكلة بتاعت الحجر الاسود وقالوا نتحاكم الى اول من يدخل الان ابيت الله الحرام فكان اولى داخل من صلى الله عليه وسلم كان اول داخل هو النبي صلى الله عليه وسلم فتحاكموا لي ففضل الله عز وجل فضل النبي صلى الله عليه وسلم ان بينهم واحضر ثوبا وكل رئيس قبيلة امسك امسك بطرف الثوب حتى وصلوا الى وضع الحجر فاخذ النبي الحجر الاسود ووض الله عليه وآله وسلم كانت أم من حفصة كانت بتحب العلم جدا حتى قبل البعث كانت بتحب العلم طبعا هي تولد قبل البعث خمس سنوات من وهي في سن كانت تحب العلم وتحب تتعلم الإرادة والكتابة بعد بعث النبي عليه السلام بدأ تتعلم الإرادة والكتابة على يد امرأة اسمها الشفاء بنت عبد الله القرشية العدويه أم من حفصة تعلمت على يدها الكتابة والإرادة وكان قل أن تجد بين أصحاب النبي ولا بين الصحابيات من تعرف القراءة أو الكتابة أجد جدا في البيئة الصحوية دي قليل جدا اللي كان بيعرف الإراءة والكتابة كان من بين بقى اللي عرفوا كل ده وسيدة حفصة رضي الله عنها وفضلت تتعلم بقى اللغة والشعر وكان ده كله حتى أصبحت واحدة من احدى فصيحات النساء في كريش بدأت تظهر الدعوة ونزل الوحي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعاداه كفار كريش وتأخر اسلام عمر رضي الله عنه ورضاه شويه يعني اشتيره وتبعه الى ان فتح الله صدره للإسلام فاسلم طبعا قلنا كده في دروس السيرة ان القصص اللي بتروى عن قصص اسلام سيدنا عمر وهي مكتوبة في كتب كتيرة جدا من التراجم والسير قصص واهية قصص ضعيفة إنه راح لاخته فاطمة بنت خطاب وطلب منها إن هي توري له الصحيفة اللي فيها القرآن وكلام ده كله فلطمها وكلام ده كله كل هذه القصص ضعيفة اما السبب الحقيقي لإسلام عمر بن الخطاب الراجح من اقوال اهل العلم ان السبب الرئيسي في إسلام عمر بن الخطاب هو دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لما قال اللهم اعز إسلام بأحب الرجلين اليك عمر بن الشام وإيه وعمر الخطاب فكان أحبهما عمر بن الخطاب رجال الله عنه وارضان وكان إسلام سيدنا عمر سبب عظيم جدا في نصرة الإسلام لذلك سيدنا عبدالله بن سعود كما عند الحاكم بإسناد صحيح كان بيقول كلمة جميلة أول بيقول إن إسلام عمر كان فتحا وإن هجرته كانت نصرا وإن ولايته كانت رحمة ولقد كنا ما نصلي عند الكعبة حتى أسم عمر وقاتل قريشا فصلى عند الكعبة وصلينا معه فائمون ظلت أمنا حفصة ترى طبعا الـ الـ الورع والتقوى تخرج من بيت أبيها ومن بيت الأسرة الكريمة إلى أن اكتملت أنوثتها فتزوجها واحد من السابقين للإسلام اللي هو إيه؟ اللي هو خنيس ابن حداف اللي هو أخو مين يا إخوة؟ أخو عبد الله بن حزاف فاكرينه؟ عبد الله بن حزاف السهمي اللي لما نطلع بس يدام شوية كده فعهد سيدنا عمر بن الخطاب لما أرسله على مشارف قيصرية عند بلاد الروم ايه حصل هناك؟ أسرهم فلما أسروا عددا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال قائد الروم قال لهم أنا اللي هو حاكم الروم يعني. قال حاكم الروم قال أنا عايز أشوف واحد من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم حتى أعلم كيف تأتيهم النصرة أنا عايز أشوفهم بيعملوا إيه فجيء بعبد الله بن حذيفة قعد يراقبوا أصحاب النبي ما سام فلقوا أتقى واحد فيهم إيه؟ عبد الله بن حذيفة فجابوه دخلوه على مين؟ على ملك الروم فأول ما دخل عليه قال له ملك الروم يا عبد الله إني أعرض عليك أمرا قال عبد الله بن حذفة وما هو قال أن أعطيك نصف ملكي وأنت تنصر طبعا الكرة الأرضية في الوقت دكت مأسومة بين اثنين بين الفرس والروم الفرس وغدين الجهة الشرفية كلها والروم وغدين الجهة الغربية كلها فيعمل إيه؟ يعني معناها بيقول له هديك ربع الكرة الأرضية بشرط أن أنت تترك إيه؟ الإسلام فقال له والله لا ملكك ولا ملك آبائك وأجدادك ولا ملك العرب والعجم يساوي عندي جناح بعوضة فقال له ملك الروم إذا أعطيك نصف ملكي وأزوجك ابنتي يعني معناها إيه هديك الملك كله صح الله فقال والله لو أعطيتني الدنيا بما فيها مرتدت طرفة عين عن دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم فرجل عايز يفتنو بأي يعمل إيه فقال إذا ائتوني بخشب وعملوا خشب كده على هيئة صليب وصلبوه وأمر ملك الروم أن يؤتى برجل من أشد الناس إيه مهارة في رمي السهام. وجئ به قال له ملك الروم قال له اضرب السهم حوالين ايديه وراسه ورجليه وبطنه وكده لكن اوعى تخلي سهم يجي فيه بقى الراجل عمال يضرب السهم وملك الروم قال له اتتنصر يقول لا اتتنصر يقول لا فلما يأس منه امر ان ينزلوه فلما انزلوه قال فبن اتبع مع طريقة تانية ايه هي جابوا قدر كبير كده قدر كبير وضع فيه ماء مغليا وفي رواية زيتا مغليا وامر باثنين من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان يلقوا في هذا القذر اول مرام الاثنين للصحابة على طول اللحم انفصل ايه عن العظم ولا حول ولا رقوة الابناء المنظر ده قدام مين قدام عبد الله ابن حزاف فبعد كده ام ملك الروم قال له ها تتناصر قال لا فقال طب خلاص ارموا في الاتر وهم راحين يرموه اول ما وصل عند حفة القذر بكى فردوا اليه فقال ملك الروم قد قال لا قال فعلما البكاء قال أبكي لأني لا أملك إلا نفسا واحدة تعذب في سبيل الله وقد كنت أود أن أمتلك أنفسا بعدد شعر رأسي تعذب في سبيل الله يا الله يا ناس عرفوا إمت الدين ده عرفوا إمت الإسلام والله إنت في نعمة حسد عليهم لا حسد إلا في رجل آتاه الله القرآن يا أهل القرآن رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار يا ناس عرفوا هذا الدين الحيلة الثالثة التي تبعها معه ملك الروم قال لهم طب خلاص نعمل ايه قال لهم ائتوني بملكة جمال الروم وادخلوها عليه ومروها ان تأذن له في ان يفعل باب فاحش جابوا ملكة جمال الروم اجمل واحدة في رضة وراح مدخلين عليه فتجردت من ملابسها بعد تجردها من حيائها ودينها لما ما عنده في الأصل فأخذ في أحضان عبد الله بن حزف ودشاب صغير، وترك زوجته منذ أربعة أشهر يعني في أشد الحاجة إلى زوجته وعرام من ذلك ترتمي في أحضان يمنة واسرة ويقول معاذ الله معاذ الله معاذ الله إلى أن طرقت على الباب بشدة فقالت أخرجوني أخرجوني فلما أخرجوها قال نقلة الأخبار اللي وقفينه قدام الباب عايزين ينقله لملك الروم خبر فتنة واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها ما الخط وما الحدث عمل ايه قالت والله ما أدري أأدخلتموني على بشر أم على حضر ووالله ما يدري هو أأنثى أنا أم بكر شوفها ديه كل ده يتحطم على أول سخرة من سخول الإيمان يا شباب يا شباب اللي بتقول مش عافين نغد بصرنا ده الرجل معاه شاب صغير ومعها واحدة ملكة جمال الروم مش واحدة تعبانة لا يعني ولا م... أعرف أفصل <تصفيق> <تصفيق> لا ده ملكة جمال الروم وعراهم من ذلك ومعها وبأمر ملكي من ملك الروم إنه ما يفعل بارفاحش وعراهم من ذلك يقول معاذ الله معاذ الله ليه لا يمكن يستبدل أي لزد دنيوية حقيقية ده نعيم جنة يا أخوان لا يمكن ي... دحنا طلاب جنة لا يمكن نفرط من عالم جنة يعني الحور العين ربنا عزقنا الحور العين يا رب شان الشباب الغلاب اللي مش عارفين يجوز ذول الحر العين لو بدى بعض بنانيها لطمس ضوءه ضوء الشمس والقمر ولو ان خصلة من شعرها بدت لملأ ريحها ما بين المشرك والمغرب شوف الناس حاجه الفرق يوم يضح هو بالحر العين عشان لازد ديئتين ثلاثة في الحرام طبعا لا يمكن فلما خرجت ألص يبقى عرفوا انهم ايه مشاديهم من محل اخر حاجة عملوا معا ايه ملك روم قال لهم جوعوه ثلاثة ايام وحطوا معاك في زنزانة ايه لحم خنزير وخمر وشوفوا يعمل ايه شوف سبحان الله الناس دي عرفت قيمة الدين دي وقدر الدين كويس اوي اوي عرفوا قدر هذا الدين فاستمسكوا به ايه اللي حصل حطوه الخمره وايه ولحم الخنزير ثلاث يم مش لقى وبعد ثلاث يم فتحوا عليه فوجدوه قد انثنت عنقه وكاد ان يموت الله انت مكنتش ليه لحم الخنزير وشدت خمره فقال لهم اما ان الضرورة قد احلت لي كل ذلك أن الضرورة ممكن أكل ذا حلال منزلا، ولكنني والله كريهت أن أشمّت أعداء الإسلام بالإسلام وأهله. عايزين نرفع الشعار ده يا شباب؟ عايزين فعلا ما نشمتش أعداء الإسلام بالإسلام وأهله؟ الأخت اللي بتلبس مكابض بعندم تلاقهم بتشمّت أعداء الإسلام في كلين؟ الأخت اللي بتلبس خمار وترجع مرة أخرى عشان جوزها عايز كده بتشمّت أعداء دين الله عز وجل إيه؟ الأخ اللي بيلتحقو بحلة لحياته الأخ اللي بيصلي وبعندم بيسمى اللي بيمشي بالشرع بقصور سيئة للمسلمين. ليه بنشمت أعداء الإسلام في الإسلام وأهله؟ عايزين يكون صورة طيبة، عايزين يا شباب نشهد الإسلام شهادة عملية، كما لهم من قبل شهادة قولية. فلما يا ملك الروم من عبد الله بن حزاف قال له خلاص يا عبد الله أطلق صراحت بشرط واحد. قال له ما هو؟ قال تقبل رأس. فعبد الله بن حزاف عايش لنفسه شباب، عايش لنفسه وللإسلام في وقت واحد. قال له أقبل رأسك على أن تطلق صراحة وصراحة كل إخوان. قال له لك ذلك. فقبل رأس هذا الملك فأطلق صراحه وصراحة إخواني فلما قدموا على المدينة وقصوا تلك القصة على عمر بن الخطاب بكى عمر بن الخطاب وقام وقبل رأس عبد الله بن حذاف وقال حق على كل مسلم أن يقبل رأس عبد الله بن حذاف أهو عبد الله بن حذاف فده أخوه اللي هو مين خنيس بن اللي هو تزوج من أمنا حفصة فالمن فتزوجها خنيس بن حذاف وعاشت معه في سعادة غاملة وطبعا خنيس كان أسلم ودخل مع في الإسلام قبل دخول النبي صلى الله عليه وسلم دار الأرقم ابن أبو الأرقم وكان مين سبب الإسلام خنايس أبو بكر رضي الله عنه ورضاه ويعني يبخت بنفع يا بخت يعني شوف الجهد الذي بذله أبو بكر من أجد الإسلام الناس ودخولهم في دين الله وجل إحنا قلنا يعني كان فاتحة الخير في مكة مين أبو بكر في المدينة مصعب الرباعين رضي الله عن أصحاب النبي جميعا شوف إحنا بنقول جهد سيدنا سيدنا بكر إزاي أول ما أسلم على طول كل الناس عمل إيه؟ تدخل في دين الله عز جل على دي أبي باك رضا الله عن ورده وإحنا أخواننا نحن عاديين بنسمع الدروس دي بقالنا نهاردة داخلين على سبع تمن شهور في السبع تمن شهور قلت لو كان أي أخ منكم أو أي أختي من اللي قاعدين قدامي فعلا نوانية صادقة وأخذ العزيمة الجادة كده كان بفضل الله كلكم كنتوا ختمتوا القرآن لحد النهاردة صح الله لو كنا من أول يوم كده من أول درس قلنا خلاص لقا نبدأ بداية من النهاردة ونشتغل بقى لنصر الدين كان في الثمان شهور اللي فاتوا دول بفضل الله عز جل لحد النهاردة كان ممكن كل واحد فيكم ختم كتاب الله عز جل او على الاقل قرأ تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى المهم تمر مر الايام ويشتد ايذاء المشكلين باصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاشار النبي صلى الله عليه وسلم لاصحابي على اصحابي بالهجرة الى الحبش كما علمنا جميعا هاجروا وعاشوا في رحاب النجاشي رضي الله عنه ورضاه من اللي هاجر بقى قنيس؟ ابن حذاف اللي هو جوز سيدة حفصة رضي الله عنها رضى. كان ساعتها كان هو عقد عليه قبل ما يسافر. بس ما خدش معا. قعد هنا سبع إشاعة. كلكم عارفين طبعا لما كما عند البخاري لما سجد المشركون خلف النبي وأصحابه لما قرأ أواخر سورة النجم فمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سابدون فاجدد لله وعبده فسجد النبي وسجد أصحاب النبي وسجد المشركون خلف النبي وأصحابه. طلعت إشاعة مكة إني إيه إن المشكين أسلموا فعاد من عاد من من بلاد الحبشة أول ما دخلوا عرفوا الحقيقة لا ده ما أسلموش بل هم أصبحوا يعني أشد إصرارا على إيه على إزاء النبي وصحبه يعملوا إيه منهم من عاد مرة أخرى للحبشة ومنهم من دخل في جوار أي أي واحد من إيه من المشكين من اللي كانوا عارفينهم قبل إيه قبل الإسلام فدخل خنيس بن حذافة وقعد وتحمل الإذاء في سبيل الله عزوجل بعد فترة أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى يثرب إلى في اللحظة ذي أخذ زوجته حفصة وهاجر بها إلى المدينة ونزل في رحاب الأنصار الذين تباؤض الدار والإيمان الذين يؤمنون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة رضي الله عن المهاجرين وعن الأنصار. نزل يا إخوة والله سبحانه الله لما تشوف إثر الأخ الأخي في بين الصحابة رضي الله يعني كل واحد منهم يعني يقدم للأمة نموذجا لا ينسى أبدا في التضحية والفلاء والبذل والعطاء لدين الله سبحانه وتعالى من عاشوا في المدينة فتره كبيرة جدا وده طبعا يعني يدلنا على شيء بيدل على ان قد ايه الدين غالي في قلوبهم اللي يخلي خنيس يهاجر للحبشة ويرجع من الحبشه ياخد قرطه وهاجر على المدينة وانتوا عارفين اصعب حاجة على الانسان يترك داره صح الله يعني لما جيت النهارده انت ساكن في مكان معين انا استقيت نفسك وظبطت امورك الاولاد مدارسهم في المكان الفلاني وانا شغلي في المكان الفلاني وخلاص يعني ظبطت حياتي ان انا عايش تخيل لما تيجي بقى يقول لك تخرج من هذه البلد لإما تكفروا بالله لا أخرج والخروج صعب جدا لكن الكفر أصعب صح لا لأن الخروج فيه مشقة لكن أعظم مشقة أن تلقى في نار جهنم ربنا عافينا وعفيكم صح يعني كل عذاب دون النار عافية وكل نعيم دون الجنة فوصراه صح الله أن النعيم لا يكتمل إلا في جنة الرحمن أي نعيم بتعيشه في الدنيا نعيم ناقص نعيم كده حتى لو كان نعيم شبه كامل بد من النعيم ده بعد ما تتلزز لابد ان يعقوبها ايه؟ ألم كما قال ابن مسعود لكل فرحة طرحة وما ملأ بيت فرحا إلا ملأ, إلا ملأ طرحا فهم كانوا عندهم أهم حاجة عندهم دينهم كل إنسان على وجه الأرض يا إخوة له قضية وليه هدف المسلمين في عهد الصحابة في عهد النبي على الصحابة دولت كان قضيتهم الأولى وهمهم الأكبر هو دين الله عز وجل هو ده القضية اللي بتشغله نايم للونغار يفكر فيهم في الإسلام كل هم هو الإسلام المهم تمر الأيام الشباب ويجي غزوة بدر اللي كتب ربنا عز وجل فيها النصرة لعباده المؤمنين في هذه الغزوة دخل خنيس اللي هو زوج حفصة فدخل فقاتل وفي الغزوة دي تقرح جراحات شديدة جدا أثرت فيه فلما عاد من غزوة بدر يعني تأثر بهذه الجراحات ومات خنيس ابن حدافة زوج حفصة رضي الله عنهما فلما مات بكت عليه حفصة واحتسبته عند الله عز وجل ولكنها كانت يعني, يعني اللي مصبرها انه جزها ما شاء الله شاء يعني هاجرها لجلطين الى الحبشة والى المزينة وشهد بدرا وكان من اهل بدر وقد قال صلى الله عليه وسلم لعل الله طلع الى اهل بدر فقال اعمالوا ما شئتم فقد غفرت لكم لكن الشيء اللي يعني فعلا يعني جعل الحزن يعني ألم بقلبها نوى زوجها مات وهي سنة صغير لسه سيد حفص كان عندها كم سنة يقفر في الوقت ده كان سنها سنة يدوب عد العشرين بشهور بسيطة جدا. كانت لسه ما كملتش واحد عشرين سنة مين بقى اللي حس بالقلم الشديد يعصر قلبه عمر بن الخطاب ابوك طبعا تخيل نفسك انت وبنتك جزها يستشهد وهي سنة صغيرة كده وتترمل في اللحظة دي تعمل ايه طول ما انت داخل شايف بنتك حزينة وقلبها مكسور نفسك تعمل اي حاجة عشان تراضيها فعمر بن الخطاب يفكر. ويفكر لحد ما هداه فكره الى ان يأتي بزوج لابنتك ايه يعني لما روح لواحد وقل له هل لك في زوجة صالحة واجيبه البنت ايه المشكلة طب شافها معجبتهش مش مشكلة ييجي تاني شاء الله خمسين واحد يشوفوها ايه المشكلة يا اخوانا الزواج الاسلامي زواج كله يعني كله أخلاق، كله يعني زواجيات عالية جدا. الزواج اللي بيحدث بين الناس اللي مش ملتزمين جواز فعلا يعني يحرق أي إنسان. واحد بيروح يشوف واحدة، فلو الواحدة دي عجبته، خلاص فديها ونعمته طعاني. ما عجبتوش بيقول كده بالفم إنما ما عجبتنيش. شكلها مش حلو، مش بيضة، مش جميلة، عينها مش خضراء، شعرها مش أصفر. وبيقول وبيكلح الأخت دي إنما لما بيكون أخت ملتزمة وراح لها واحد ملتزم إيه اللي بيحصل بيشوفه. فأول ما تنزل إليها وتنزل إليه في وجود محارم. ايه اللي بيحصل طب يا أخت ربنا يحفظك استخيري ربنا وأنا استخير ربنا ان قدر ربنا سبحانه وتعالى نحن احنا نكون لبعض ده فادها ونعمه تعين وان ربنا ما قدرش خلاص يبقى مين اللي قدر أو ما قدرش الله عز وجل مش رأي ولا رايك الكلام ده يجرح اي حد لو بنتي خمسين ألف واحد بالمنظر ده يجرح بنتي أبدا ما تقولش بقى بنتي لا ده ما ده انا لا ده ربنا هو اللي لسه ما قدرليش فلان ولما ربنا يقدر لي إن شاء الله يجي لي بيجوزني. بس كده عشان مفيش اخت تتعقد النهارده يجي لها 1 و2 وتقول لا ده انا معمول لي عمل يعني بعض البنات بتظن كده ده حد عامل لي عمل الوقف ان أنا كل اللي يجيني ما يتجوزنيش لا ممكن يكون ربنا سبحانه وتعالى مختزل لك واحد من خيرة الناس علشان ربنا يكينك كده ويعينك على طاعه الله سبحانه وتعالى فالهم سيدنا عمر والخطاب قال لي خلاص انا افكر في ايه في ان انا اقفي بزوج لمين لابنتي حفصه الحديث رواه البخاري بعد ما تصلي على حبيبه صلى الله عليه واله وسلم سيد عمر أول ما حبي جوز ومن حفصة راح راح لمين أنا راح على طول بكر فقال أبو بكر ما رأيك في أن أزوجك حفصة سيدنا بقى العمل ما ردش عين وأم أي مكلم برضه سيدنا عثمان فقال له عثمان قد بدا لي ألا أتزوج في يوم هذا يعني عرب بالكلام كده بيقول له والله أنا شايف إن أنا مش عايز أجوز النرد فالمهم سيدنا عمر زيح الأول فراح يشتكي لمين لحبيبة صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم شوف بقى كلماته اللي دي قال له يا عمر يتزوج حفصة من هو خير من عثمان، ويتزوج عثمان من هي خير من حفصة. سيدنا عمر قاعد يفكر. يتزوج حفصة من هو خير من عثمان؟ طب نبعسم عمر وما فرض بين أصحابه. يعني عمره ما قال فلان أحسن من فلان. يبقى ما فيش غير النبي. صحلا. يعني هي تفهم كده. ما حل تال. يبقى إذا مني اللي جوز زنتي هو حاس بقى. يبقى نبعسم هو اللي جوز. طب ويتزوج عثمان من هي خير من حفصة؟ طب من خير من حفصة؟ عملي برضو النبع سمى فاضل بين بنات الصحابة يبقى مفيش افضل من ايه من حفصة الا بنت من بنات النبي يبقى سيدنا عثمان هيجاوز مين بنت من بنات النبي صلى الله عليه وسلم وده اللي حصل فعلا تزوج عثمان من ام كلثوم بعد وفاتره قيم وتزوج النبي من حفصة بنت سيدنا عمر رضي الله عنه في الواية التانية في البخاري ان عمر بن الخطاب لما تأيامت حفصة ذهب الى ابا بكر قال يا بكر ما رأيك في أن أزوجك من الحفصة؟ فسكت أبو بكر. وبعدين رح راحنا لعثمان قال له عثمان ما رأيك في, في أن أزوجك من الحفصة؟ فقال له عثمان انتظر حتى أفكر. ففكر ثم رد عليه في اليوم التالي وقال يا عمر قد بدا لي أن أتزوج في يوم هذا. فبعد فترة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. فالمهم سيدنا عمر قال فوجدت في نفسي على مين على أبو بكر سيدنا عثمان رد عليه قال له رأيي إن مين اللي سكت ما كلمشني أبو بكر. فسيدنا عمر زعيم شل فلما لقيه ابو بكر بعد ذلك قال يا عمر لعل كوجدت في نفسك عليه صح الله شوف بقى الصراحه النهارده نسال الله العفو والعافيه الراجل مش طايق يشوف اخوه واول ما يقابله يقول له زعلان منك انت حبيبي يا جد انا زعلان منك انت الراجل يقول كلام غير ده بالله هو من جوه نسال الله العفو والعافيه يلقاه بوجهه ابي بكر وبقلب ابي جهاد الكلام ده كله إخوة كلام لازم نحذر منه لما يكون زعلان من اخوك من اخواننا يروح يقول انا فيعني إما أن توضحي سبب الموقف ده وإما أن أنا, أنا مسابحة فلازم نصف هذه المسائل فقال له عمر نعم وجدت عليك أبو بكر فقال أبو بكر موضحا هذا الموقف قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرها يعني أنا سمعت عليه السلام فمرة ذكر حفصة قال يعني ده حفصة يعني, يعني ترملت ويعني دي بنته عمر بد إيه أني واحد يتجوزها وأنا هتجوزها كلام ده كان سر بين سيدنا عليه السلام وبين سيدنا مين أبو بكر وبعض الصحابة ما عدا عصمة ما كانش سمع فلما سمع أبو بكر ذلك ما أدرش يفشي سر الرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عمر فما كنت لأفشي سر الرسول الله فلو تركها رسول الله لتزوجها أنا شو بعد درس لنا الحلو بقى إن إحنا إيه لازم نتعلم إن إحنا ما نفشس أي سر حبيبك صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم يقول إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى زوجته وتفضي إليه زوجته ثم يصبحوا فينشر سرها ففي خطورة يا إخوة على إن الإنسان يفشي هذه الأسرار وشوفوا سبحان الله شوفوا حرص بقى سيدنا عمر على إنه يختار لبنته زوج الزوج الصالح إحنا قلنا بكذر مش عيب، هو يعني إيه الأفضل إن أنا أروح أنقل بنت زوج صالح ولإن زي بعض الأباء النهاردة إلا من رحم الله إما يسيب بنته كده وإلها بنت شد حيلك ربنا أويك يا رب خروج كده وإن شاء الله وإستدرنا كده على اسم ريش مش مالاش عن بتاع فراخي يعني لا بس الله يعني ده احسن ولما انا بنفسي اللي نقل بايه لبنت زب صالح طبعا احسن ان انا نقلها. وده مش عيب وده كان بيحصل حتى قبل النبي صلى الله عليه وسلم يعني الرجل الصالح من اهل مدين اللي هو لما كان سيدنا موسى سقى لابنتيه رفع لهم الحجر من على البئر وسالهم وجاب لهم المايه وكل حاجة وراحوا لابيهم طبعا بعض الناس بيقولوا ان هو الشعيد لا هو مش الراجع أنه ليس شعيبا لأنه كان فيه فترة زمنية كبيرة بين شعيب وبين موسى عليهما السلام فالمهم فرجعت البنت إلى أبيها وقالت يا أبا تستأجر إن خير من استأجرت إيه القوي الأمين فألها كما قال ابن عباس ما أعلمك بقوته وأمانتي قالت له أما عن قوتي فلقد حمل حجرا من على البئر لا يستطيع أن يحمله إلا عشر من الرجال الأقوياء الحجر اللي كان القويلة بتشيله من على البير ويسكوا بعد ما اسكوا يمشوا ويقفلوا البير فسيدنا موسى لحشاي الحنر كده حطه على جنب. سيدنا موسى ولما بلغ أشده وإيه؟ واستوى بلغ كمال الشدة والاستوى عليه الصلاة والسلام قال طب وما علمك بأمانتي إلا عرفك إنه أمين قالت له أما عن أمانتي فلما أرسلتني لآتي به إلى البيت فإنه قال لي امشي خلفي إيه قدامي. حتى لا تأتي الريح فتكشف ثوبك فيظهر جسدك ولكن امشي خلفي واحذفي بيلي بالحصار اماما او يمنة او ياسرا تعرفين الطريق وخليك وراي فاول ما عرف الامانة والقوة واجمل حاجة في العاليس يتقدم لبنتك امانته وقوته مش كوة الجسد بس لا كوة الدين كوة العقيدة قوة الجسد برضو وصوبة ايه المشكلة قوته في كل شيء خذوا ما اتيناكم ايه بقوة فلما علم ابداي قال ايه قال اني اريد ان انكحك احدى بناتي هاتين طب انا معيش فلوس ده أنا راجل غريب ده أنا مش لأكل أصلا قال على أن تأجرني ثمانية حجر تقعد على طلع الغلم عندي ثمان سنين فإن اتممت فمن عندك خلص وأنا أريد أن أشكه عليك أنا مش هشكه عليك يا ثمانية عشرة اللي أنت عايزه وهو ده مهر بنتي أن أنت إيه أن أنت طرع الغنم عندي عشر سنين أو ثمان سنين يبقى اللي زي كده ما إيه ما يتساقش إن خير من استأجرت إيه القوي أمن حدث تاني أن أبو بكر لم يفشي سر الرسول الله صلى الله عليه وسلم مع من النبي هيتجوز مين يا اخو على مين ابو بكر ده هيبقى للنبي احسن من بعيد مش هو ان النبي عثمان طب سيدنا النبي بيفشي بسر زواجه من حفصة لمين لحماده بيقول ده انا هتجوز على بنتك عائشه طب سيدنا ابو بكر زيد ما فيش اي حاجة طب ما راحش يفشي سر الرسول عليه الصلاه ما يفشيش ليه الامور بسيطة حياته بسيطة جدا ما كانش زي حالاتنا كده معقدين الدنيا كلها يعني النهارده لو راجل عرف ان زوج بنته هيتجوز على هيعمل خلاص خلص عليه <تصفيق> يا عمر الفرس ويحمي السكاكين وروح ينفز لما سبحان الله في عهد مع سام الأمور بسيطة جدا أيها أي مشكلة فلم يرد أبو بكر أن سره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسيدنا نعمة سام كان عايز يجوز حصة له قبالة بس بعد المنصة صلى الله عليه وسلم سيدنا نعمة سام زي ما قلنا في درس يومين عائشة حب إنه هو يربط علاقة عالية جدا بين الخلفاء الأربعة اللي هتقوم في عهدهم الدولة الإسلامية أبو بكر عمر عثمان عليه فاثنين منهم النبع سماه جوز اللي هو مبين أبو بكر النبع سماه بنته عائشة وعمر النبع سماه بنته حفصة واثنين بنات علي مين فاطمة وسيدنا عثمان جوازه مين النبع سماه لما ماتت رقية جوازه مين كلثوم عثمان بذن ورئي رد الله عنه ورضا إذا لازم علاقه لازم الناس دول يبقوا في بيتي بربيتهم عشان يعرفوا كل حاجه عشان يبلغوا الناس الدعوة والزايق النبع سماه فعليكم بسنة وايه وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها ايه بالنواجز فشوف سبحان الله فإحنا النهاردة إخوة إحنا لقوله النهاردة شوف حرص الأب على أنه ينتقل ابنتي ايه زوجا صالحا المهم تزوج النبي صلى الله عليه وسلم من حفصة رضي الله عن عرضها وتزوج عطمان من أم كرثون بعد موت رقيا سيدنا رسول الله سلم تزوج حفصة سنة ثلاثة من الهجرة قبل غزوة أحد مباشرة بأبي هو أم سلم الله عليه وأصدقها أربعمائة درهم المهم كانت سيدة حفصة كانت لها مكانة عالية جدا منزلة سامية في قلب النبي صلى الله عليه وسلم حتى كانت أمنا عايشة في إيه كانت تكون عن حفصة وهي التي كانت تساميني من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لكن يعني حياة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حياة برضو, برضو بيدخل فيها الغيرة لأن المرأة الغيرة دي جزء من تكونها الفطر ما نقدرش نلغيه ابدا من حد يعني نرضى الرجل اللي عايز يقتل الغيرة من قلب زوجته ما يقدرش وإلا هيفسد مرأتها علينا وهايكسد هذه المرأة وكسرها طلاقوا كما قال صلى الله عليه وسلم إنما الغيرة دي الرجل يتعامل معها كما تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع أزواجه في يوم من الأيام دخل كما في الصحيحين كان النبي صلى الله عليه وسلم يشرب العسل عندما عند أم المؤمنين زين بنت جحش رضي الله عنها ورضى فكان لما يخش عندها طبعا النبي كان, كان نظام يومي إيه هو النظام اليومي طبعا النبع السلام كان يشمع بين التسعة من النساء بين التسعين من النساء بيلف على التسعة كلهم كل يوم يسلم على ديت ويسلم على دي ويسلم على كل واحدة ويقعد عند الهيبات عندها فكان لما بيطوف على النساء وكان بيتأخر تأخير بسيط جدا عند مين؟ عند زينة بنت جحش لا دلو عنه هي امرأة زكية جدا كانت بتحضل ان النبع السلام بيحب ايه؟ بنعصر. فكل يوم تحضر له اناء في ايه في عسل فانما سمى عبال ما يدخل يسلم عليها تقول له اتفضل العسل يا رسول الله فطبعا عبال ما النبي عليه السلام يقعد ويشرب العسل كان بيعدي وقت صح الله فكان بيتاخر عندها فام من عائشه زعلت ده كانت بتغير جدا على ايه على النبي عليه السلام فجعلت نتفي أنا وحفصه وكان هي وحفصه كانوا أصدقاء جدا قالت اتفي أنا وحفصه على مين على النبع عليه الصلاه عليه قالت لها حفصه لو دخل عليك النبع عليه السلام قول له يا رسول الله اني اجد منك ريحه مغافير مغافير ده نبات معين كده كان ريحته وحشة جدا يعني اصلاً انا رسول الله انا شمه بشم مع ان نبع السلام كان ريحه اطيب من ريح المسك كما قال انس كما في الصحيحين ما شممت مسكا ولا عنبرا اطيب من ريح النبي صلى الله عليه واله وسلم بل كانت ام سليم كما في الصحيحين ايضا كان النبا اسلم يقيل عندها احيانا يخش ينام عندها القيلولة فكان لما ينام كان جسمه كان, جب... كان جبينه يعرق عرق شديد جدا فكانت أم سليم يتلاقي النبع السلام نايم كتتطلع إزازة عطر كانت من أغلى أنواع العطور عندها تفتح الإزازة بالراحة كده والنبع السلام نايم وتقوم جايب حي كده زي كرتونة كده ما سنبه وتقوم سحب العرق من على جبين النبع السلام وتحطه في العطر فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ذات مرة كما في مسلم فقال ما تصنعين يا أم سليم قالت هذا عرقك يا رسول الله نعطر به العطر قالت بلك ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم يعني بتقول له العطر بتاعنا ده رغم انه غالي وجميل جدا بس احنا بقى بنعطر العطر بقى بعرقك يا رسول الله فالمهم في ما دخل انا معسام على ايه سيده حفصه عملت نفسها من دهتت يا رسول الله اني اشم منك ريحه مغافير فانا احسن زيد طبعا انا مسام ما يحبش ان يتشم منه ريحه وحشه وعمر النبي عسام ما تشم منه ريحه وحشه فقال مغافير ما اكلت مغافير قالت في شيء اكلت فقال اكلت عسلا قالت لعلك شربت عسلا كان من نحلة رعت في أرض بها مغفير <صدق unacceptable> يعني لفت لفة كده يا خبالك يعني اه العسل انت عارف بيقولك عسل الحبة السودة عسل مش عارف ايه عسل مش عارف ايه فبتقول له يعلك انت يعني يعني شربت عسل العسل ده كان نازل من نحلة النحلة دي راحت في أرض فيها مغافير راحت امترست المغافير ونزلت العسل ده فقال العلد راح داخل على أمنا عشت أول ما دخل عليها هي كمان قالت له يا رسول الله إن شو ايه ليه الحل الغريبة دي فالنمع السلام حس بقى المسألة لأ مش ده مش واحدة <تصفيق> ده مش واحدة بس اللي يقول ده الاثنين مش ممكن الاثنين طبعا يجمع على حاجة واحدة كده غلط يعني فقال اذا لا اكل عسلا بعد اليوم ولكن لا تخبري احدا صلى الله عليه وآله وسلم المهم كانت يعني شوف ده من المواقف الجميلة اللي كانت بتدور في بيت ازواج النبي صلى الله عليه وسلم عشان بس نتعلم ان اي خلاف في الدنيا ممكن يحصل في اي بيت حتى بيت النبي صلى الله عليه وسلم هنشده Under the situation إيه اللي بيحصل في النبي عليه السلام عشان نتعلم كيف نتعامل مع اي مشكلة قابلك نحن قلنا قبل كده في قول الله عز جل قد كان لكم في رسول الله ايه أسوأ الحسن في كل حاجة يا إفرادن كل حاجة والله أسوأ في معاملتي مع زوجاتي مع أولاتي مع أحفادي مع الأمة مع كل حاجة يعني حتى مع الدواب لانا أسوأ في النبي عليه السلام حتى مع الكائنات الجامدة حتى مع الحجر مع الشجر مع كل شيء لنا في النبي صلى الله عليه وسلم أسرة حسنة كانت أم من حفص كانت يعني كانت يعني تتحب إلى النبي صلى عليه تحاول تعمل أي حاجة عشان تدخل السعادة على قلب النبي عليه من ضمن المناقب الجميلة التي تضاف إلى أم من حفص في يوم بدر في يوم بدء نلجأ لورا بدرا سبعة من أهلها سبعة من أسرة من حفص شهدوا بدرا أبوها طبعا وعموها زيد أبوها عمر وعموها زيد رضا الله عنهما وزوجها خنيس وأخوالها عثمان وعبد الله وخدامة والسائب ابن عثمان اللي هو ابن خالها سبعة من أسرتها شهدوا بادرا رضا الله عنها وارضاها تعالوا نشوف الموقف الجميل ده الذي حدث بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أصحابي بعد تصن صلى الله عليه وسلم قال عمر كنت أنا وجار لي من أهل العوالي العوالي دي أرض مخضرة كده كده بساتين يعني في أعلى المدينة كان اسمها العوالي والذاك نبع سلم لما تزوج ماريا القطية اللي هي من مصر طبعا ماريا القطية عاشة فين في مصر أرض كلها زرعوا نيل وخضره وكذا فلما يوديها عيشة في صحر شوف ذكاء النبع سلم وأخلاق النبع سلم وزوج النبع سلم يعني عايزين نعلم الأم الدنيا كلها زوج النبع سلم فلما يروح يعيش ماريا القطية يعيشها فين في الصحره لا يوم يعيش هي لوحدها في بيت لوحدها في العوالق ليه في وسط الخضرة يعني زي ما انت كنت متعودة في مصر تعيشي وسط الخضرة برضو لما هوديكي ارض الجزيره عايشه برضه ايه في وسط الخضرة ودي زوقيات عالية جدا نتعلمها من النبي صلى الله عليه وسلم فعمر بن الخطاب بيقول كان عندي بستان في العوالي كنت برعاه انا وجاله لي من الانصار وده دليل ان الصحابة ما كانواش قاعدين يا اخوانا يعني ما كانوا مشتغلوا برضو كان سيد معمر رغم انه كان من افقه رجال الامه وقرم ذلك كان بيشتغل يوم وكان بينزل له مع سميه كان هو ينزل يوم ويقعد مع النبا سميه يتعلم على ايديه ويرجع لصاحبه يقول له النهاردة نزل من القرآن كذا والنبع سمأ لنا من السنة كذا ويعلمه يوم التاني ينزل في اليوم لبعض ويتعلم القرآن ويتعلم السنة ويرجع يقول يومين سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عن فبيقول ايه سيدنا عمر فكان ينزل يوما وانزل يوما فاذا نزلت جئتهم الخبر ذلك اليوم وهو برضا نفس الحكاية قال وكنا معشر قريش ده اللي بتكلم ده سيدنا عمر وكنا معشر قريش نخلب نساءنا عارفين في السعيد وبعض المدن الريفية تلاقي الرجل كده مع ذقته شديد شوية يعني في السعيد لو وزقته نطقت كلمة يزغزغها بفاس <تصفيق> <تصفيق> يعني كده منغشة يعني اي حاجة المهمة بالادوم باي حاجة انفهم ازاي يعني المهمة انما في المدن طبعا حاجة تانية خالص هو حد سعيد يزعى من هنا يا اخو نحب كل في الله سبحانه وتعالى فانما في المدن حاجة تانية بقى تلاقي الرجل رقيق جدا مع ذقته يدخل عليها بورد مش عارف ايه الكلام ده كله ايه اللي هيحصل لحاجه تانية يعني فهو يعني يعني خايف فا يعني ايه المعامله بتبقى في المدن يعني رقيقه شوية والمرأة بيبقى لها شخصيه شويه ويعني فالمهم زي ما الامر بيقول ايه فكنا نغلب نسائنا ليه بيئة بدوية وما فيش مرأة تقدر تتكلم كلمة فلما قدمنا على الانصار الانصار بقى مدينه بقى يعني ارقى شويه من مكه قال فاذا هم قوم تغلبهم نسائهم تغلبهم ايه نسائهم قال فطبق نسائنا ياخذنا من ادب نساء الانصار أول من النساء بتوعنا جمعة الأنصار اتعلموا بقى انت بتعملي ايه انا بمنطعش كلمة ازاي تليكي رأي وليكي حرية اللي ننت تقولي رأيك في البيت وتقولي كذا وتعملي كذا والله أنا مفوت طبعا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسيد عمر رضي الله عنه ورضاه قال فتلقى نساءنا يأخذنا من أدب النساء الأنصار. قال فصحت على امرأة فرجعتني بس عليها راحت مرجعه يعني بت يعني زي ما بكلمها بكلم فأنكرت عليها أن ترجعني تلقيلي بتعملينه. فقالت ولما تنكر أن أراجع ونساء النبي صلى الله عليه وسلم يراجعنهم بل ويهجرنه اليوم كله إلى الليل ممكن واحدة تهجر النبي صلى عليه من الصبح عد الليل فقال او يفعلن ذلك فقالت أجل فقال لقد خيبنا وخسرنا أيمن أن يغضب الله عز وجل لغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاهلكنا ثم خاف عمر بن الخطاب على ابنية حبس فذهب إليه وقال يا حبس أتغاضب أحدا كنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وتهجره اليوم كله إلى الليل قالت أجل فقال ألا تخافين على نفسك حفصة أن يغضب الله عز وجل عليك لغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال له عمر رضي الله عنه لا تستكثري على رسول الله ولا تراجعيه في شيء ولا تهجريه وساليني ما بدا لك أجل حما أهوه الأخلاقيا شو بلاءه بلها أوعى تستكثري في الطلبات على نبع السلام وإيه تجري وإيه أتعملي مع أي حاجة واللي أنت عايزة يا بنتي قولي لي أنا علي أنا أجربه لك أدي الحمد طيب اللي فعلا يعرف كيف يعالج المشكلات اللي في بيت ابنته المهم شهد من كل هذا قول سيدنا عمر إن هما نساء نبي عثمان كنا يراجعنه ويهجرنه من اليوم كله إلى الليل المهم قال سيدنا عمر وكنا نتحدث أن رسان ملك رسان كان عزم العزم على أن يغزو بلاد المسلمين فقال فنزل صاحبي اللي هو كان بيبدل معاه في زراعة الأرض يوم نوبتي فرجع عشاءا فضرب باب ضربا شديدا تخض سيد عمر ففتح الباب فقال له ما الذي حدث اجاءت غسان هم جم عشان يغزو المدينة قال بل أعظم من ذلك قال ما هو قال طلق النبي صلى الله عليه وسلم نساءه سيد عمر قال لك يا مروه مش قلت لك يا ليه اللي إيه انت عملتي ده وامري احنا اول ما خرج عليها لا بتعمل لا قال لماذا تبكين يا حفص؟ هل طلق قن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت لا أدري، ولكنه قد جلس في مشربة الله. المهم سيدنا عمر راح يستأذن مع على نبع سم مرة لم يأذن، الثانية، الثالثة أذن له النبي صلى الله عليه وسلم فدخل عمر على النبي صلى الله عليه وسلم وسأله هل طلقت نساء؟ فقال لا. الشاهد من ده كله إن سيدنا عمر رضي الله عنه ورضاه كان شديد الحرص على إن بنته لا تعارض النبي سم في صغير أو كبير. عايزها ترد النبي على سلم بأي طريقة؟ هو عايز تستفسر عليه، هو تفعلي كذا، هو عايز منه حاجة. اللي انت عايزها بنتي خديه مني أنا رضي الله عن عمر وعن ابنتي وعن جميع الصحابة. المهم لما كثرة الفتوحات الإسلامية وكثرت الغنائم في بلاد المسلمين، قعد زوجات النبي عليه السلام مع نبي عليه السلام وطلبوا منه بقى ايه انه يوسع لهم في العيش. قالوا له يا رسول الله يعني احنا كنا بنصبر على شرف العيش، ما فيش أكل كتير، ما فيش شرب، ما فيش في البيت كله ممكن اليوم كله طمرة واحدة. وزي مؤمن عيشة كان بتقول كان يمر علينا الهلال حديث الصحيحين كان يمر علينا الهلال تلو الهلال تلو الهلال ثلاثة أهلة في شهرين متتابعين ولا يوقعوا في أبيات الرسول له إيه نار فكانوا صبرين لأن مكانش فيه طب دات الفتوحاب والنبي صلى الله عليه وسلم كان له خمس الغنائم أولا يبقى أن يوسع علينا فلما طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يوسع علينا هجرهن النبي صلى الله عليه وسلم واعتز لهن شهرا كاملا حديث عند مسلم ان دخل سيدنا ابو بكر على النبي السلام فوجد اناسا قد جلسوا خارجا ولم يؤذن لهم ناس كتير من الصحابه كان معسان زعلان حب يستاذنهم لم يؤذن لهم فلما استأذن ابو بكر اذن له النبي صلى الله وجاء عمر فاستأذن فاذن له النبي بأذن لمن لابو بكر ولعمر فلما دخلوا سيدنا عمر لقى ان معسان ايه زعلان قال والله لا اضحكنا رسول الله صلى الله عليه وسلم انا لاخى السعاده النهارده على النبي عليه السلام وزي ما احنا قلنا في الدرس اللي قبل اللي فات برضو عايزين مرضى الأخت اللي تتحجب وتدخل السعادة على قلب النبي صلى الله عليه وعايزين الأخ اللي يصلي ويداوم على عبادته لله عز وجل ويداوم على آيات القرآن وحفظ الحديث وتبليغ دعوة النبي صلى الله عليه ويعمل الخير ده كله احنا بقول الكلام ده كله يا أخو، نقول الكلام ده كله عشان نحتاجين إن المجتمع كله أنظيف والله العظيم الكلام ده لا أقوله مجاملة بقول نفسنا إن بلادنا دي بأجمل بلد في الدنيا هو لما نلتزم أنت تلتزم. وزوجتي وزغتك يلتزموا كل بيوتنا تبقى بيوت صالحة ما المجتمع كله هيبقى كله خير وتبقى بلدنا احسن بلد في الدنيا عايزين مش بلدنا وبس عايزين كل بلاد المسلمين تبقى اجمل بلدان على وجه الارض شو النهارده نبقى عادين في بلد من بلاد المسلمين وقول شوف البلد الفلانية وبلاد كلها كفار احسن من بلدنا 100 وشوف البلد الفلانية احسن من بلدنا لا احنا باسلامنا والتزامنا ومحافظتنا على بلدنا نبقى أحسن بلد في الدنيا كلها هو ده اللي عايزينه فسبحان الله سيدنا عمر عليه، والله لو تحكمنا إيه، رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت له يا رسول الله، لو رأيت بنت خارجة من بنت خارجة إلي زوج سيدنا عمر، لو رأيت بنت خارجة سألتني النفقة اليوم، فقمت إليها فوجئت عنقه <تصفيق> خلصت عليه. سيدنا عمر طبعا كما قال ابن كان عمر إذا تكلم أسمع، وإذا ضرب أوجع، وإذا مشي أسرع. رضي الله عنه أيضاً. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عارف سيدنا عمر فقال صلى الله عليه وسلم لعمر هن حولي هن, هن حولي هن حولي كما ترى يسألنني النفقة زي ما بنت خارجة سائلتك هم كمان ايه؟ عايزين زيادة النفقة على طول في ساعتها في وقت واحد قام ابو بكر يجأ وعنق ايه عائشة وقام عمر يجأ وعنق ايه حفصة فقال تسألين رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ليس عنده فقالت عائشة وحفصة في وقت واحد والله لا نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا أبدا ليس عنده عمرنا خلاص حرمنا عمرنا ما نسأل أبدا شوفها ديه حرص بنقول الكلام ده هدية لكل رجل يعني بنته مجاوزا بدل ما يقو بنته على زوجها ويقول لها بلغة العصر أسأس طيرك قبل ما يلوف على غيرك كلام اللي بيحصل في بيتي المسيح نهاردة إخوة كلام ده واقع وبيحصل ويقوم البنت على زوجها ولو رجعت له غبانة يقعدها ويقعدها ويقعد هو ده يحمد ربنا ان احنا سألنا فيه هو كان يطولي نتجوزك انت يا انت وقضي. ويقعد اول من زوجه لا الرجل العاقل وانا بحترم هذا الرجل اللي بتصرف صرف ده اول ما بنته تروح له يا بنتي انا ما عنديش حد يقضي فاضل الجاعي بتجوزك وانا جيلك هناك اعرف ايه حصل ده حقل الرجل الزكي المؤمن اول ما يروح هناك يروح بيت بنته يدخل على بنته في ايه اللي حصل حصل كذا وكذا ياخد زوج بنته على جنب بيس والله يا ابني انا يعني ما اديتكش بنتي ده انا اديتك قلبي يعني انا اديتك اغلى حاجه في عندي كل اللي انا عايزه منك يا ابني تحافظ عليها واحنا مش طالبين منك اي حاجه اكثر من كده لكن يا ابني ان كان ليك حق فانا اجيب لك حقك منها وإن كان عليك احنا مسامحين ان كان عليك غلط ولا حاجه احنا مسامحينك يا ابني ده انت يعني مش جوز بنتي ده انت ابني ويكبره امام زوجته مش يوح يا بالله يهين الزوج ويهدر كرامته امام زوجته ويضيع قامته على زوجته لا بعض الناس بيعملوا كده ويقعد يهزأ في جوز بنته قدام بنته طب ما بعد كده بنتك مش هتحترم هذا الزوج يبقى إل الحال؟ يبقى البيت هيتخرب لا لازم توضح الزوجة البنت دي لا يا بنتي تسمع كلام زوجي انت مش هتخش يجنة برضا لا ده رضا زوجك قبل مني كمان عمرك ما تخش يجنة إلا برضا هذا الزوج بالوقت ده أو بالوضع ده يصبح الرجل بيت ابنته صح لا وتستمر الحياة والسعادة في هذا البيت بهذا المنطلق المهم في يوم من الأيام النبي عليه الصلاة والسلام فلقت أمنا حفصة. إيه السبب لم يذكر في أي كتاب من كتب السير عن سبب تطليق النبي صلى الله عليه وسلم لأمنا حفصة طلقها عليه السلام والحديث عند أبي داود باسم مادن صحيح بعدما طلقها مباشرة جاء الأمر برد حفصة من عند الله من فوق السبع جاء جبريل عشان تعرف بس قدر أمنا عشان تعرف قدر أمك رضى الله عن ورضاه جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن الله يأمرك أن تراجع حفصة ويقول لك انها صوامة قوامة وهي زوجاتك في الجنة. ايه رأيك ما تصلى على الحبيب صلى الله عليه وسلم شوف تخيل لما يجي الامر برد السيدة حفصة من الله عز وجل امر من الله برد حفصة اله النبي يصلى الله عليه وسلم وربنا هو الذي شهد لها بذلك انها صوامة قوامة نفسنا نسمع بقى الناشين والمناقب الجميلة دي عن كل اخت نرض عش او موجودة ما بيننا الان ان شاء الله انها تكون صوامة قوامة تتخذ أمها حفصة قدوة تتأسى بها رضا الله عن أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم المهم عرفت أمنا حفصة رضا الله عنها ورضاها بالعلم والفقه والتقوى وده طبعا كان من ضمن الأسباب اللي كان مخليها مكان عظيمة جدا في قلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبعد ذلك لما توفي الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم طبعا أمنا حفصة عاشت أجمل وأسعد أيام حياتها في صحبة النبي صلى الله عليه وسلم وكانت ونعم الزوجة وكان النبي صلى الله عليه وسلم نعم الزوج أفضل زوج عرفه الكون كله هو حبيبه صلى الله عليه وسلم حتى يقدر بالله عليكم يوفق بين تسعة أزواج يراضي دية ويراضي دية ويحب دية ويحب دية ويعني يعدل بين هذه ولين هذه يعني كل وحدة تأخذ كل ما تريد من النبي صلى الله عليه وسلم وكأن النبي ليس زوجا إلا لازم مرة يعني كل واحدة بتحس إن النبي اسمه زوجة واحدة كل ده يفعله النبي عليه مع مشغاله بأمر الدعوة وبأمر الأمة الإسلامية وبأمر تبليغ الدعوة وبالحروب والغزوات والفتوحات والغنائم ومشاكل الصحابة كل دوت كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في وقت واحد المهم جاء اليوم الذي أظلمت فيه المدينة بل الكون كله بموت النبي صلى الله عليه وسلم وحزنت أمنا حفصة على موت النبي حزنا لا يستطيع أن يصفه بشر حد يقدر يوصف حزن الإنسان على موت النبي؟ طبعا لا يمكن لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أصيب بمصيبة فليتعذى بمصيبته بي أي بموتي حديث عند البايهقي بإسلام الحسن فإن موتي من أعظم المصائب فعلا أعظم مصيبة هي موت النبي كما أستثنى في, في الدرس الماضي المهم بعد موت النبي عليه السلام كان سيدنا أبو بكر تولى الخلافة بعد النبي عليه السلام وكان يعلم قدر أمنا حفصة رضي الله عنها وأرضاه كان يعلم قدر من حفصة بالفعل لدرجة انه لما اراد ان يجمع القرآن شال السحف عن يمين عند امنا حفص لذلك احنا كان المفروض نقول في اول ترجمة امنا حفصها ايه انها ايه حارثة الكرآن اجمل لفظ الانسان فعلا يكتسبه في هذه الدنيا حارثة القرآن. سيدنا ابو بكر لما اراد ان يجمع الكرآن ايه اللي حصل اللي حصل ان كان سيدنا الوقت ارسل خارج بن الوليد في جيش لمحاربة موسيلمة الكذاب عليه من الله ما يستحق. فقتل في موقعة اليمامة عدد كبير جدا من حملة القرآن قيل بلغ عدد القتلى من حملة كتاب الله سبعمائة رجل قيل عدد كبير جدا طبعا فلما تقتل العدد ده كله سيدنا عمر بن الخطاب خاف على ايه على القرآن لحسن يضيع لما سبعمائة واحد من حملة القرآن يموتوا. طب ريفرد بقى في, في موقعة تانية البقين ماتوا طب انزاي نجمع القرآن ومش كل الصحابة كانوا حافظين القرآن زي ما قلنا قبل كده يعني مش كل الصحابة كانوا القرآن. فالمهم فأشار عمر على أبي بكر أن يجمع القرآن في مصحف واحد فأبو بكر شوف من حرصه على اتباع نبع سامن قالوا لا لا أفعل شيئا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم شوف الحرصة ديه ده, ده, ده, ده تبتعمل خيرا تبتعمل ايه ودي معصية ده انت هتجمع القرآن قال لا ما نعملش حاجة نبع ما عملهاش فدل كده لحد لما ايه سيدنا عمر يراجعه يا أبا بكر حتى لا يضيع كرآنه من بين أظهرنا قال لا أفعل شيئا ما قاله رسول الله قال أبو بكر فما زال عمر يراجعني حتى شرح الله صدري لذلك إيه اللي حصل رح سيدنا أبو بكر جاب من زيد بن ثابت قال يا زيد إنك كاتب وحي رسول الله هو اللي كان بيكتب الوحي النبي صلى الله عليه وسلم هو وإيه وعبد الله بن عمر قال إنك كاتب وحي رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنك رجل شاب عاقل لا نتهمك أنت يعني إنسان عدل بالنظم ما حد يستطيع أنه يتهمك فإي شيء فجمع القرآن من بين اللخاف والعصب وصدور الجال يعني من كل مكان يجمعون قال زيد بن ثابت فوالله لو كلفني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي من جمع القرآن أعظم مهمة عملت في هذا الكون كله جمع القرآن أصعب حاجة يقول خليل أجمع القرآن إزاي؟ فلان كتب ايات على العظم هات ونشير من العظم كتبها، وفلان كتبوا على الجلود هات على الرقاع هات على, الع... على اي حاجة في صدور الرجال بعض الناس حفظين ايات هات حتى كان ابو بكر كان يقول له ما تكتبش الاية الا لو وجتها عند رجلين بمثابة اتنين شهود يعني تلقيه عند ده وعند ده اكتبه لو لقيتها عند رجل واحد ما تكتبهاش ففي آية واحدة اللي هي خواتيم سورة التوبة ما وجدها زيد بن ثابت إلا عند رجل واحد الأمين خزيمة بن ثابت رضي الله عنه ورضاه طب يعمل ايه رح وقته الله طب أقول لك ما تأخذش إلا من رجلين أقول لك لا ما هو خزيمة بن ثابت رضي الله عنه ورضاه دوت الوحيد الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادة رجلين صلى الله عليه وسلم ايه سبب الموضوع ده سبب الموضوع ده بعد ما صلي ما صلى الله عليه وسلم. سأل الموضوع دوت. نبع السلام فيهم يوم من الأيام كم بيشتري ناقة أو جمل من رجل أعرابي؟ كنت عارف إن الأعراب كانوا يعني كده صعبين. فلما اشترى النبي صلى الله عليه وسلم منه الناقة قال خليها عندك حتى نصي المدينه وأنقذك الثمن. يعني خلي الناقة معاك وأنا أول ما أصل المدينه أديك الفلوس. إحنا اتفقنا على السعر خلاص. أديك الفلوس وتديني الناقة. قال له خلاص يا رسول الله. شويتين جه للرجل الأعرابي دوا واحد تاني. الراجل الثاني ده ما يعرفش من بس انا الناقة وإلا ما كانش راح يشتريه صح ولا فالمهم أول مراح للرجل للراجل ده قال اتبع الناقة قال بكم قال له كذا فزاد على السعر الذي عرضه عليه رسول الله يعني مثلا لو نبه سم قال له مثلا نشتريها مثلا إيه بخمسمائة دينار التاني قال له مثلا هشتريها ب دينار زود مثلا مية دينار فالرجل العربي قال له خلاص موافق وراح باع الناقة الناقه فلما سلم لما شاف المنظر ده قال له عربي منك الناقه قال ما حدث ده حصلش قال له بلى والله لقد بعتني الناقر قال والله ما بعتك الناقر قال بلا يا عربي قد بعتني الناقر فالرجل العربي قال هل أم شهيدا هات واحد يشهد أن أنا إيه أن أنا بعت يالك فالاصحاب واقفين هيئة طبعا زعلانين جدا يجلد أن واحد منهم طلع السيف وعايز يقتل لرجل الأعرابي ده قال ويحك يا عدو الله ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ليقول إلا صدقا هو أنه يبعث ما يكتب كلام ده ممكن يحصل طبعا ما إيش ممكن يحصل زين نحصل؟ الرجل عرب مصر قال هل أم شهيد هات واحد يشهدك فجاء خزيم بن ثابت رضى الله عنه وقال أنا أشهد لك يا رسول الله أنه قد باع لك تلك الناقة فقال له صلى الله عليه وسلم بما تشهد يا خزيم قال أشهد بتصديقك يا رسول الله نحن نصدقك في خبر السماء أفلا نصدقك في مثل هذا فجعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادة خزيم بن ثابت وحده بشهادة رجلين بسبب موقف ده، فسيدنا زيد بن ثابت هو بيجمع القرآن لا القرآن موجود عند رجلين او ثلاثة او اربعة لما جيه عند الاية ديت ملاشي غاويدة قال عند مين خزيمة فأخذها منه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل شهادته بشهادة رجلين المهم جمع القرآن كلهم من العصب اللي هو النخل ومن اللخاف ومن صدور الرجال ثم تجمعت الصحف كانت متفرقة كنا حتى وضعت عند من عند أمنا حفصة رضي الله عنه فضلة موجودة عندها الصحف القرآن لحد دم توفي أبو بكر وجاء بعده عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورضاه الصحف ديت موجودة عند ام حفصه الحاد خلافة سيدنا عثمان ابن عفان رضي الله عنه رضي المهم بعد موت أبو بكر تولى الخلافة من عمر ابن الخطاب رضي الله عنه رضي الله. طيب واحده بقى بس حفصة تقول لك بقى دي نعيش في الزهد بقى سنوات طويلة وابويا بقى بقى الخليفة وبيحكم 26 دولة بقى نعيش حياتنا بقى ونتمت صح له كتير كده من الساق تعمل كده تقول لك يعني انا اتحرمت اه مثلا فقراء مش لاقيين كده ان انا دلوقتي بقى ايه بقى ماسك 26 دوله فلازم يظهر علينا بقى بالعكس ازدادت زهدا وتقشفا وتقربا من الله عز وجل بعد خلافة أبيها عمر رضي الله عنه ورضاه وكانت طبعا أم حفصة كانت في غيتي استعادة بقى على الأمجاد التي تحققت في عهد أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه ورضاه المهم مرت الأيام وعاش المسلمون في الرغط والرفاهية وعاشوا أجمل حياة في ظل العدل والرحمة في عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورضاه إلى أن جاءت اللحظة التي تعن فيها أمير المؤمنين عمر بن الخطاب من خنجر ابي الولاء المجوسي عليه من الله ما يستحق وينام طارق الامة عمر بن الخطاب على فراش الموت وتدخل عليه ابنته حفصة حتى تبكي عنده ساعة ثم خرجت وقد احتسبت اباها عند الله سبحانه وتعالى قيل الله بن عباس رضي الله عنهما كلمة جميلة جدا قيل له عند موت عمر ما تقول في عمر فقال ابن عباس رحمة الله على أبي حفص على عمر بن الخطاب كان والله حريف الإسلام ومأوى الأيتام ومحل الإيمان ومنتهى إحسان ونادي الضعفاء ومعقل الخلفاء كان للحق حصنا وللناس عونا قام بحق الله صابرا محتسبا حتى أظهر الدين وفتح الضرار وذكر الله عز وجل على التلال والبقاع وقورا لله في الرخاء والشدة شكورا لله في كل وقت فأعقب الله من يبغضه الندامة إلى يوم القيامة شفت سيرة العبد الصالح تبقى من الأزداني وشوف كلمات ابن عباس رضي الله عنهما في عمر بن الخطاب المهم في عهد بقى سيدنا عثمان بن عفان فالمهم فضة الصحف بتاعت القرآن زي ما قلنا مع أمينة حفص فضلت معها لحد خلافة سيدنا عثمان بن عفان تعاد عثمان بن عفان كما عند البخاري أرسل جيشا لغزو أرمينيا وأزربيجان في الوقت دوت انتشر القتل بين المسلمين واختلف المسلمون في كتاب رب العالمين ليه؟ تعرفيني الكرآن نزل على سبعة أحرف فمثلا هذه البلد تقرأ بعض الآيات بقراءة وبلد تانية تقرأ نفس الآيات بقراءة تانية خارس هنا فتبينوا هنا فتثبتوا هنا كذا هنا كذا فالمهم فلما جلس المسلمون مع بعضهم البعض وكل واحد بقى يقرأ قدام الثاني الله تكرأ الكرآن غير الكرآن اللي بتاعتي حتى كادوا ان يقتتلوا وكاد ان يكفر بعضهم بعض ايه الاراهة انت منين والاراهة انت تجيبها منين فرجع حزيف بن اليمن رضي الله عنه وارضاه الى امير المؤمنين عثمان بن عفان وقال له يا امير المؤمنين اجمع كتاب الله عز وجل في مصحف واحد وارسله الى الافاق قبل ان يختلفوا في كتاب الله اختلاف اليهود والنصارى احسن هيئت له بعض ويكفروا بعض فارسل عثمان بن عفان الى امنا حفصه ان ارسلي الي الصحف من عندك فارسلت الصحف فلما اخذها عثمان امر زيد بن ثابت ايضا مع ثلاثة من القرشيين وهم عبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن حارث بن الشام قال لهم اكتبوا في مصحف واحد جامع. ممكنة ولو اختلفتم مع زيد بن سابك في اي آية اكتبوها بلغة قريش لان الكرآن نزل بلغة قريش فلما كتبوا الكرآن جميعا جمع أثمار بن عفان نسخ من المصاحف وأرسل بنسخة إلى كل بلد وأمر ما دون ذلك من المصاحف أن يحرر حتى لا تشيع الفتنة بين المسلمين وحتى يجتمعوا على كتاب رب العالمين سبحانه وتعالى وحان وقت الرحيل في سنة واحد واربعين هجرية في شهر شعبان بالتحديد نامت أمنا حفصة على فراش الموت رضى الله عنها ورضاها أحست بقرب لقائها مع الله عز وجل فلم تمض إلا أيام يسيرة في شهر شعبان حتى لحقت أمنا حفصة بالرفيق الأعلى وطار الخبر في أرجاء المدينة المنورة أن توفيت حارسة القرآن. توفيت من حارسة القرآن زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأكبر الصحابة لتشيع جنازة أم المؤمنين حفصة حضر هذه جنازة أبو هريرة وأبو سعيد الخضرى وصلى عليها والي المدينة حينه وهو مروان بن الحكم ودفنت أمنا حفصة في البقيع رضي الله عنها ورضاه ونزل في قبرها أخوها عبد الله بن عمر وعاصم بن عمر وأولاده لما سالم وعبد الله وحمزة لما أولاد عبد الله بن عمر ولما توفيت كان عمرها كم سنة؟ 63 سنة على نفس عمر النبي صلى الله عليه وسلم ورحلت أمنا حفصة الصوامة القوامة التي شهد لها الله عز وجل بأنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم في جنة الرحمن التي فيها ما لا عين لأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر حقيقة مش عارفين نكلم أي كلام وأي مناقب على أمنا حفصة أكثر من هذا لكن حسبها أنها كما قلنا في بداية ترجمتها حسبها أنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأنها ابنته فاروق الأمة عمر بن الخطاب فأسأل الله جل وعلا أن يجمعنا جميعا في جنته أحبتنا نرجو مواصلة الاستماع على الشريط التالي من هذه السلسلة